إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساون يسألون أيان يوم الدين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 ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون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 وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون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 بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم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 فِي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى سائحين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم يوضون فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصررين. قَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ والأرض فرشناها فنعم المايدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم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 من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طابون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن